إِنَّهُ مَن يَهْدِهِ ٱللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ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 عن صحابتي الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أمرادوا فيا عبد الله عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري وأعلم عبد الله ان كل زاد عرضه النفاد الا تقوى الاله والبر والرشاد وصدق الله ربي اذ يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حقه تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 وهو الذي يحمل اليكم موعود ربكم سبحانه وربنا سبحانه لا يخلف وعده فانه القائل في كتابه فلا تحسبن الله مخلفا ووعده رسله وهو القائل في كتابه ان الله لا يخلف الميعاد انه موعود ليس امنيه والمنيه عباد الله قد تنزل الى ارض الواقع فتصير حقيقه وقد تبقى معلقه ما بين سماء وارض انه موعود لا امنيه وان كان موعودا قابلا للتاجيل لكنه الموعود المحقق بما حملت الينا ايات الصدق وكلمات الحق من كتاب ربنا سبحانه انه موعود اله لا يعجز شيء في الارض ولا في السماء امرنا سبحانه في كتاب الكريم فقال دوني استجب لكم بل وانه لا يامر واحدا منا ان يدعوه بكل امنيه فان الله لا مكرها له فان الله لا مكرها له انه الله الله الغني عباد الله الغني الذي يحمل امنياتكم جميعها ويجعلها موعودا محققا لانه الغني الذي يملك السماء وما ملك فانه الغني الذي يده ملء ملء لا يغيضها طلب ليل او نهار بعيث لو قام الخلق جميعا بل لو قام الخلق جميعا في صيد واحد انسهم وجنهم يسالون ربهم سبعانه كل يسال مسالته كل يعظم المساله فان هذا لا ينقص من ملك الغني شيئا فإنه لا ينقص من ملك الغني شيئا وان ينقص ملكه شيئا وهو سبحانه الذي اتى سليمان ما تعلم ان يقول ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ان يقول سليمان ربي اهدني ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي والرياح مسخرة والجنود محشورة والكنوز لا تحصى ولا تعد هذا سليمان واحد من خلقه ساله ساعة من الزمان ملكا فآطاه الغني الكريم آطاه الغني الكريم وجعل امنية سليمان موعودة انه موعود ربكم لا تجعون انه موعود ربكم سبحانه وتعالى تغتنون وتسرون لكنه الموعود المشروط وربك يكون حيث تكون وهو القائل في كتابه فما ظنكم برب العالمين ما أجوان عباد الله والله القائل من فوق سبعate اركعه وما من دابه في الارض الا وعلى الله رزقها انه القائل سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون فتسألون ما أجوعنا وربنا غني كفل أرزاقنا وكفل ما كلنا وما شربنا وحاجتنا كلها أليس هو القائل في كتابه وفي السماء رزقكم وما توعدون وما قال وما ترجونا أو ما تتمنون لان الامنيه لا تكون قابله للتحقيق كل ساعه انه موعود فلماذا جاءت امم ولماذا افتقرت الشعوب ولماذا صارت ايدي الناس ممدوده ليلا نهارا بالحاجه لانهم لا يسالون غنيه انما يسالون فقيره حيث قال رب العالمين يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى الله جميعا فقراء يا أيها الفقير لا تسأل فقرا يا أيها الفقير لا تمد يدك إلى فقير يا صاحب الحاجة ما أعودك إلى صاحب حاجة والله هو هو الغني الحميد واللغة العربية تقرر أن ضمير الفصل وقرر انما ياتي افاده للحصر والتاكيد هو وحده الغني على الحقيقه سبحانه ليس بعده غني ليس قبله غني هو الغني الحميد وجميعا انتم اي الناس الفقراء الى الله المتم لماذا نجوع لان فقير يطلب حاجه من فقير ولان الجائعا يطلب لقمتها وعند جائع ولذا علمها الله نبي فقال له وا الى ربك وا الى ربك وا الى ربك فرغب علمها الله محمدا الى ربك فرغب لانه هو الغني يا محمد الى ربك فرغب لا غيره لان الخلق جميعا فقراء الى ربك فرغب واخذ اتاك من نبي سليمان من نبي ايوب الذي رفع يديه دراعه الى ربي الغني يقول وامت ارحم rahimin هي التي نزلت نزلت بجبال الذهب والفضه من السماوات وايوب يحسوها حسوه ايوب يحسوها حسوه ويملوا بها اوعيتها رايت من يد ارتفعت الى غني ولم تقب ساعة ببر مخلوق هي التي نادت بموعود ربه من السماء ذهبا وفضا يملا بها اوعيته حتى فاضت رايتم موعود ربنا سماء تمطر ذهبا وفضا لا تقولوا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه انما امطرت انما امطرت انما امطرت بموعود ربنا سبحانه الذي قال وفي السماء رزقكم وما توادون وفي السماء رزقكم وما توادون ان الله هو الغني الحميد هو وحده سبحانه غنى واي غنى الغني الحميد الغني الكريم الغني الحليم سبحانه غنى وكرم وليس كل الغنى يقتاتين بكرم فالغني يضيءك ساعة من الزمان لينتهي كرمه عند ساء والغني قد يكون بغيرا وكم من غني هو بخيل حتى على نفسه انما غنى ربنا هو غنى الكمال انما هو غنى الكرم الذي اعطى به سليمان ملكا لا ينبغي احدا من بعده بل حتى واسع غناه كافر مجمناثيما فقال واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لا تنوع بالعثبه قل القوه اذ قال له قومه لا تفرح ارايتم اسميتم هذه عجيبه في كتاب الله لو تاملنا وهذا عطاء ربنا الغني رجلا مجرما رجلا كافرا رجلا جاحدا فَأَيٌّ يَجُوعُ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ عابدٌ تقيٌّ في كونه كيف يجوع وكيف يعوز وقد رأيت من عصاه وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أُول القوة هذا قارون قارون واحد من خلقه والقوارين كثر وكثر وكثر فماذا نجوع بعد ولماذا تكون الحاجه بعد وقد قال ربنا في كتابه ان الله هو الغني الحميد غني كريم سبحانه وتعالى غني حميدا غني حليما سبحانه وتعالى انظر كيف اقترن حلم غناه بحلم وبكرم وبحمد سبحانه انه الغنى حقيقه وما قيمه الغناء اذا لم يصاحبه كرم واذا لم يكن معه حمد ان الله هو الغني الحميد سلوا ربكم سلوا ربكم سبحانه ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجواه وفي دراعات واغنني بفضلك بفضلك عمن سواك لا من سواك يا رب فقير فقير مووز في حاجه كما قلت في كتابك يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله وانت وحدك الغني ولذا قالها له في دعائه اغنني بفضلك أغنني بفضلك عن من سواك هذه الدعوات التي جالت من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر الله ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى هذه الدعوات هي التي جعلت من الصحابه رضي الله عنهم وقد كانوا ساعة من الزمان أبس خلقه الله أجوع خلق الله اعرا خلق الله هذه الدعوات التي جالت الرجل منهم كانس رضي الله عنه ينبت بستانه في السنه مرتين وتنزل تحابه الامطار الى بستان انس لا تخطئ التي جالت من عبد الرحمن بن نوف الفقير المهاجر الضائع رجل المال والثراء وجالت من عثمان جالت من ابي بكر جالت منهم جميعا واغنيني بفضلك عن من سواك صدقوني هذا موعود ربنا سبحانه موعود ربنا الذي يقول وفي السماء رزقكم وما توادون لا تطلبوا رغيف خبز عند احد انه فقير مثلك ولو كان مسولى ولو كان رئيس ولو كان وجيها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي لكم وعليكم وتسالون الله فتسالون الله في الحق الذي لكم نعم وتسالون الله في الحق الذي لكم لا لثورات الخبز فانها لا تطعم باشوك ولا تصدق فرنسا انها شرعت بدوره خبز لانها دفعت الثمن دينها وصارت فرنسا بلدا بلدا بلد الحريات كما يزعمون وما هي الا بلد الاوجاع وبلد الفتن وبلد الزندقه وبلد الكفر وبلد العلمنه اقولها للذين يرفعون شعار فرنسا بثوره خبز خبزكم في السماء ليس في الارض خبزكم في السماء ليس في المخابز علموها من طير من طير مفتقر الى ربه كل ساعة ورزقه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله يا ويل الانسان الطير اعقل منه يا ويل الانسان الطير اعبد منه افقه منه الطير اعقل منه ليست له حكومه تسعى في خبزه ولا في رزقه الطير ليس دوله لها رئيس ولا حكومه تدبر امره انما الطير حيث اخبار لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لارزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا الطير لا تجوع ساعه من الزمان هل رأيتم طيراً أحرق نفسه جواء؟ هل سمعتم بطير وقفا بباب مخبز يرفع شعاراً الخبز؟ إنما هو الطير المتوكل المتوكل على ربه الذي يرفع شعاراً واحداً يقول أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ يفقه طير ملا ما, ما لا يفقه إنسان؟ ولا تفرحوا بالمنتحرين فانهم ضياع والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له منتحر مجاهد بطل في غزوه احد وضع السيف بين سدييه واتكى عليه من شده الالم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النار اجل نفسه بنفسه وايه من رحمه ربه ولا ييأس من رحمة ربي الا القوم الخاسرون قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ويخبر للمنتحرين انهم اتون يوم القيامه من انتحر بسمه فسمه في يده يتحساه ومن انتحر بحديدته فحديدته في يده يجوب بها نفسه لا تفرحوا بمنتحرينا عباد الله ولا تناديب به ولا تنادوا به في بلادكم وانما الامر كما اخبر الله وفي السماء رزقكم وما توعدون كافله اله كريم سبحانه قال وما من دابه في الارض الا وعلى الله رزقها واعلم انه لا احد ينقص من رزقك شيئا لو اجتمع الخلق جميعا على ان ياخذوا منك رغيفا مقدرا لك لن ياخذوه, لن يأخذوه لو اجتمع بعضهم لمال بعض مع بعض وكان بعضهم لبعض ظهيرا كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يقول واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك ولن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله ل رفعت الاقلام رفعت الاقلام على هذا وجفت الصحف بهذا الخبر اليقين يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد واذكروا ايه ايه تحقق بها معبود ربنا سبحانه والايه لا تكذب والدنيا تكذب والصحافه تكذب والاعلام يكذب والبشر يكذبون وكتاب ربي الصدق كله يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الخبز لا تاتي به ثوره انما تاتي به كلمه ما اعظمها كلمه يقول فيها ربنا سبحانه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار امنوا عباد الله آمن بما آمن به تلميذ تلميذ ليس أستاذ ولكنه كان من أستاذه أستاذ أحمد الذي يقول اللهم إني صنت صنت رأسي عن السجود لغيرك فصل اللهم يدي أن تمتد لغيرك ما أعظم من كلمة أيها الإمام ومن صان رأسه أن تسجد لغيره يصون يده ان تمدون يده ان تمتد لغيره فلما دخل بعض التلاميذ عليه وكان اهل الامام في خبزهم واجينهم فقالت يعطي للامام احمد رغيفا ومن نفسه الامنيه الكبرى وما اضا كما رغيف احمد انه رغيف بركه انه رغيف رغيف طيب انه رغيف الحلال فلما انتهى اهل الامام وجاءه الخبز الى يده ولكن النفس استشرفت ولكن النفس عاشت في ذل الطلب لغير رب العالمين ولئن النفس عاشت ساعه في التوكل ولو كان توكلا على مثل امام احمد فلما اعطاه الرغيف رده وابى ان ياخذه ثم انطلق رجل والامام احمد جل اجل بجكره فقال لولده عبد الله يا عبد الله ادرك الرجل الرغيف ادرك الرجل فلما ادركه وعبد الله وطاهر الرغيف في بعض السكك والطرق اخذه الرجل وعند اذن عاد عبد الله يحكي عجبا ويقول لابيهما الخبر هنا في بيته والرغيف هو الرغيف هنا في بيتك ابي والرغيف هو الرغيف والرجل هو الرجل اطيت الرغيف فابا فما باله انطلق هناك فاخذه والرغيف هو الرغيف والرجل هو الرجل فليحكي لنا الامام احمد الخبر فيقول الامام احمد لولده يا بني انه لفقيه لما كان في بيتي وكل رزقه علي فحرم نفت لم ياكل خبذا بشركي لم ياكل خبذا بالكفر وتلك امر لقمه في الحلوق التي تنذر بالشرك وتنذر بالكفر وتنذر بالتوكل على غير رب العالمين قال ولكن يا بني حرم نفسا ولما انطلق متوكلا على الله الله الغني متوكلا على الله الله الذي كفل له رزقه من فوق السبعات يلقى يقول وفي السماء رزقكم وما توادون فورب السماء والارض انه لحفيظ انه الحق انه الحق مثلما انكم تنطقون عند اذن اخذ الرغيف توحيدا وامانا وتوكلا اخذ الرغيف لانها هنا الرزاق ذو القوه المتين امنوا عباد الله امنوا عباد الله بقول بما قالت ربكم مقاله الصدق التي تقول وَتَسْمَاءُ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ أَقُولُ قَوْلَ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ هَذَا مَا بَغِيَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعِلْمُ قُلْ هُوَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى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 ولا غنا ولا غنا ولا غنا إلا في الافتقار إليه وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي صل اللهم على خير العباد شفيع هذه الأمة يوم التناد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر و عثمان و علي ثم ما بعد اقول عباد الله يا ايها الناس انتم الفقراء جميعا فقراء ليس فيكم غني للحقيقه الغني واحد فوق السبع ارقى قد استوى على عرشه لانه الغني حقيقه غني بما يملك سبحانه وهو الذي يملك مما أخبر عن نفس ولله خزائن السماوات والأرض لكن المنافقين ولكن المنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون الذين لا يفقون هذه الحقيقة في قلوبهم نفاق الذين لا يفقون هذه الحقيقة فيمدون أيديهم أوجا وفقرا للبشر بقلوب من نفاق فليعلموا فادي الايه تنادي على النفاق كله وتقول ولله خزائن السماوات والارض ولله خزائن السماوات والارض ولا زلت اعجب ولا زلت اعجب مرتين لا مره لماذا نجوع وتلك الحقيقه متلوه علينا ومقروءه بايات الله يمحوها شيء بيئات تقرا ليل نهار قال الله فيها ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديدا والله قدائر السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون الغني وحده هو الله كل الغنى نعم كل الغنى بحيث انه لو قام الخلق جميعا في صيد واحد وكل أعظم المسألة وسأل من كل المسألة من شتعنا له إلى ملك لا ينبغي لأحد ولا يكون في الوجود فإن ذلك لن ينقس من ملك ربنا شيئا بل ذلك لا يعود من ملك ربنا إلا كما يعود المخيط إذا وضع في البحر وبماذا يعود المخيط هذا هو الغنى حقيقة غنى لا ينقص الجود غنى لا يفنى بكرم ولذا قال ولله خزائن السماوات والارض والله هو هو الغني الحميد غنى فليسال كل مسالته وليستقبل كل موعود ربه موعود الصدق الذي اقبر به في كتابه وخذها حيث اقول والله يكون حيث تكون وهو القائل فما ظنكم برب العالمين فمن ظن بربي خير يكون خيرا ومن عباد الله ما يعظم وظن حتى يصير يقينا نعم حتى يصير يقينا فمثله لو اقسم على الله ساعه من الزمان لا برح فمثله لو اقسم على الله عاده من الزمان الى بره نعم ولذا لما دخل بعضهم الحرم لقي سليمان ابن عبد الملك فقال سلم ما تريد سلم ما تريد قال اها هنا في حرم الله الامن في بيته يا رجل ما اغزاك من يسال ها هنا الا هو ثم خرج وسليمان معه يقول ها نحن ها هنا وليسها هنا بيت ولا حرم ولا كعبة تسلم ما تريد ومسليمان مسكين لا يعلم انه فقير سليمان مسكين لا يعلم انه فقير ولو كان خليفه المسلمين ولو كان ملك المسلمين وعند اذنه يفجاه الرجل يقول من ماذا من امر الاخره فيقول سليمان لا املكها يقوله من امر الدنيا ام من امر الدنيا قال نعم قال لم أسأل من يملكها فكيف لي أن أسأل من لا يملكها تسألون من لا يملك كل الناس لا يملك صدقوني ولذا قال رب العالمين وأنفقوا مما جاء لكم مستخلفين فيه كلنا أطنام في أموالنا لا نملك على الحقيقة ولو كنا نملكها أتكون مسؤولية حيث قال من أين اكتسبه وفيما انفق وهر يسال المرء فيما يملك انتم الفقراء انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الغني عن كل شيء وهذا هو الغنى الغني عن الشريك فليس معه شريك في ملكه يدبر معه الغني عن الصاحبه الغني عن الولد هذا هو الغنى حقيقه لست غنيا بما تملك وانما انت غني بما تستغني انت غني بما تستغني فليس الغنى غنى ملك وانما الغنى على الحقيقه هو غنى استغناء ولذا لم يكن غنى ربنا سبحانه هو غنى الملك وحده وانما يملك واستغنى يملك العباد وقال لهم سبحانه وتعالى في كتاب الكريم فان الله غني عنكم يملك العباد عيسى لو انهم كفروا واستغنى الله والله هو الغني الحميد يملك الاباد يعيس سبحانه وتعالى ان كفروا جميعا فانهم لن يبلغوا ضرا ربهم فيضرونه ولن يبلغوا نفعا ربهم بايمانهم فينفعونه فليقن الغنى الحقيقه هو غنى الاستغناء وليس غنى الملك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفف يوفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يستغني يغنيه الله لماذا نحن فقراء لأنها لن نعيش الغنة على الحقيقة غنة الاستغناء وإنما نطلب غنى فقرى الملك وما غنى الملك إلا غنى الفقر على الحقيقة ولذا قال النبي dignity صلى الله عليه وسلم في حقيقة الغنى إنما هو غنى النفس وليس الغنى من كسرة المالي ولا من كسرتي ولا من سعة السراء فافهموا حقيقة الغنى تكون أغنياء فإن الغنى في الاستغناء لا في الملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولذا ربنا هو الغني وحده الغني على الحقيقة بما استغنى استغنى حتى عن عرشه الذي استوى عليه عن ملائكته الذين هم مربوبون معبودون مربوبون له سبحانه استغنى عن زوجتي عن الشريكي عن الولد عن كل شيء وقال سبحانه وتعالى وان تكفروا فان الله غني عنكم لا نبلغ بطاعتنا شيئا ولا يزيد ملكه شيئا بايماننا جميعا ان الله هو الغني الحميد هذا هو الغنى حقيقه فالم عباد الله تكونوا اغنياء كونوا اغنياء بغنى الاستغناء بغنى الملك كما اخبر ائمتنا في حديقه غنى ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الغني بما استغنى فلا تعيشوا ذل الطلب ساعه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه ولذا قال اليد العليا خير من السفلى ولذا قال صلى الله عليه وسلم من فتح باب مساله فانما يفتح باب الذل حتى يلقى ربه يوم القيامه ويتفاقت لحم وجهه لا تكن فيه مزقه لحم ذلا نعم ذلا ان الله هو الغني بما استغنى سبحانه وتعالى ان الله هو الغني الحميد اليس الله بكاف عبده طالما هو الغني فلا يسال غيره واذا قال رب العالمين والى ربك فرغب نعم الى ربك فرغب يا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وامرنا ان نساله حتى يسال المرء منا ربه في شسع نعله جلدة في جلدة نعله التي تفصل بين اصبعيه فلا يسأل فيها الا رب العالمين سبحانه وقال لك لتسأل كل مساله فربك لا مكره له نعم لا مكره له رايت الى زكريا يقول رب هب لي من لدنك ذريه زكريا لا يطلب الولد ما انما يطلب الذريه والذريه كما يقول ابن كثير تطلق على مطلق الولد من الولد ومن ولد الولد تطلق على الجمع على الكسره هذا زكريا عليه السلام يسال ربا غنيا ولذا لما اخذ ايوب يحس الذهب وربه يقول له ما تفعل يا ايوب قال واهل يا ربي لا احد غنى عن بركتك ما ينبغي لاحد ان يذل نفسه ولذا قالت هاجر لابراهيم الله امرك بهذا قال لها نعم قالت اذا فلن يضيعنا ليمضي ابراهيم وينزل جبريل من عند ربها الغني بخير الطعام باعظم الشراب بالماء الذي فيه الموعود ليشرب منه العالمين الى يوم القيامه لان امرا امنت ساعه بان الغني هو الله وابراهيم الفقير وكل احد فقير يا ويلي يهود يا ويلي يهود لم يفهموها فقالوا في ربهم ان الله فقير وقالوا في ربهم سبحانه وتعالى يا لله مغلله لم يفهموها ولذلك علموا عباد الله ان غنى ربنا في الاستغناء تعبدون وربكم يقول ومن يشكر فانما يشكر لنفسه تجاهدون ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه نعم هذا هو غنى ربنا تشكر لنفسك تجاهد لنفسك تطيع لنفسك فكف ايها الانسان كبرا كف ايها الانسان كبرا ولا تعتبر بطاعتك ساعه من الزمان فكل الطاعه ربنا عنها في غنه لا تنفعه ولا تزيد في ملكه شيئا واذكر في خاتمه الحديث امراه ويا ويل الرجال يا ويل الرجال وهذا خبر امراه لما اراد ابوها ان يخرج الى الحج ساعه من الزمان وامرأته زوجه تقول له لا تخرج نعم لا تخرج فإنك تضيعنا وتتركنا للجوع والضياع وكل امرأة في عول زوجها وكل امرأة حيث أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول فكيف تضيعنا وأنت الفقيه الإمام الخبير العالم والبنت تقول يا أبت أخرج اخرج لي انا كالفقير الذي لا يملك كسره خبز لنفسه فكيف يملكها لغيره اخرج يا ابي فانك لست برازق وليخرج حاتم من حجه ويترك وراءهم راتين ولكن ما تركوا للجوع وانما تركوه لموعود رب العالمين الذي قال في كتاب الكريم سبحانه وبالسمائ يسكم وما توعدون ليأتي أمير من مراء المؤمنين وسألوا أنفسكم أيخل ركاب أمير المؤمنين من شربة ماء وما ركاب أمير المؤمنين إلا دنيا دنيا طرف تسير تسير من بقعة إلى بقعة ثم ينتهي ركاب إلى بيت الرجل ولا تقول كيف إنه الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وصاعتها يطلب الامير شربة الماء والظمأ لا ياتيه الا على باب حاتم فاشرب الامير شربة ماء من بيت البركه والايمان تنزل في حلقه زلالا وما كل الماء يكون في الحلق زلالا بل من الماء ما يكون مرا على القمه فيشرب الامير وتملا شربة الماء نفسه غناء كما تملأ بطنه الشقيه ليسال ويقول بيت من اعلم ان وراء الماء سر بيت من اي الناس فقال هذا بيت حاتم الاصم وهو احد اعلام المسلمين ولا يضيع المؤمن في اهله وولده الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك ألم يطر رب العالمين سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ثم يخرج من جيبه كيس الزهب ويلقيه في بيت حاتم ويقول لعصابته التي معه ولجماعته التي معه والكاب المؤمني امير المؤمنين نفر كثير كثير كثير ليلقي الجميع اكياس الذهب فماذا تقول البن هذا نظر المخلوق فكيف بنظر الخالق وفي سعاد لا تمتد لا تمتد عيناها الى امير المؤمنين وانما تنظر فوقه انها تعلم ان امير المؤمنين فقير على الحقيقه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين آمين آمين اللهم هذا الدعاء منك الإجابه هذا الجهد عليك التكلان اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغ من العلم والعلم من الله تعالى وصلي اللهم على النبي المشتكى والرسول المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم